بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه وما بعد. مازلنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. وقلنا قد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم من قبل عرض نفسه على القبائل المختلفه ولم يجد قبولا منها في الغالب حتى جاء وفد يثرب حتى جاء جماعه من يثرب فكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبل منه ثم جاء جماعه أخرى في العام الذي بعده فكلمهم, فكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم من الخزرج فقبلوا هذا الكلام واتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعودوا إليه بعد عام وبعد العام رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان عددهم أكبر كانوا في المرأة الأولى ستة في المرأة الثانية كانوا اثنى عشر رجلا فعشرة من الخزرج واثنان من الأوصف فتكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يلسل معه من يعلمه القرآن وبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم الباعة الأولى باعة العقبة الأولى ثم ذهب هؤلاء الناس ذهبوا إلى بلادهم وذهب معهم مصعب بن عمير رضي الله عنه وعبد الله ابن أم مكتوم يدعوان الناس إلى الله وانتشر دين الله تعالى في المدينة انتشارا عظيما ورجع الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنة أكثر من ثمانين رجل مع بعض نسائه. وهنا تمت بيعة العقبة الثانية العقبة الثانية لما كان وقت الحج في العام الذي يلي بيعة الأولى في السنة التي تلي البيعة الأولى قدم مكة كثيرون منهم يريدون الحج وبينهم كثير من مشركيهم يعني ليس الذين جاءوا من المدينة لم يكونوا جميعا مسلمين بل جاء بعضهم على الشرك كعادتهم هم يحجون البيت في كل سنة وجاء بعضهم على التوحيد وبينهم كثير من مشركيهم ولما قابل النبي صلى الله عليه وسلم وفدهم وعدوه مقابلة ليلا عند العقبة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينبه في ذلك الوقت نائما ولا ينتظروا غائبا لأن كل هذه الأعمال كانت خفية من كريش كي لا يطلعوا على الأمر فيسعوا في نقض ما أبرم من قبل يعني شأنهم مع رسول الله تعالى في أول أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرة طلب منهم أن يأتوا إليه مرة ثانية عند العقبة وطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم بل أمرهم أن لا يؤكدوا نائما ولا ينبهوا غافلا بل يأتوا مستثرين من غاب غاب هذه مشكلته ومن انتبع والصيقض وجاء جاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يريد ماذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلن قريشا بشيء ما كان يريد أن يخبرهم بشيء وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الأمر مستقرا لكي لا يسعى المشركون في نقض ما ابرم أبرم يعني عقد ونقضه يعني فسخه ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخ أن يفسخ القرشيون ما عقده مع هؤلاء المؤمنين الجدد ينبه نبه ينبه معنا جعله منتبها قال خرجوا مستكريين لا تنبه غائبا لا تنبه نائما ولما فرغ, فرغ الأنصار من حجهم توجهوا إلى موعدهم كاتمين أمرهم عن من معهم من المشركين لما انتهوا من حجهم لما انتهوا من عادة الحج الذي جاءوا لأجله خرجوا إلى موعدهم الذي اتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عليهم كاتب أمرهم عن من معهم من المشركين هم يكتبون أمرهم ويقفونه يقفون الأمر عن من معهم من المشركين ولما كان ذلك بعد مضي ثلث الليل الأول لما كان الأمر كذلك بعد نهاية الثلث الأول من الليل كانوا يتسللون الرجل والرجلين يتسللون الرجل واحد وحده أو رجلان معا حتى تم عددهم 73 رجلا حتى تم العدد هناك في هذا المكان تم عددهم 73 رجلا منهم 62 من الخزرج 62 من الخزرج وأحد عشر من الأوس ومعهم امرأتان في ذلك الوقت وهما نسيبة بنت كعب من بني النجار وأسماء بنت عمر من بني سلمة ووافقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك وافقهم يعني قابلهم قابلهم النبي صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي اتفقوا عليه وليس معه إلا عمه العباس بن عبد المطلب وهو على دين قومه نلاحظ ما زالت العصبية موجودة العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبي طالب لم يأخذ العباس النبي عنده كما فعل أبو طالب لأن أبو طالب أخذ النبي وهو صغير الآن النبي صلى الله عليه وسلم له بيته له زوجه له أهله له حياته فلما علم العباس بأمر بهذا الأمر طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون معه لكي يؤكد له هذا العهد ولكي يكون معه في هذا الموقف الشديد وهو ما زال مشركا ولكن هذه هذه العصبية القبلية هذا ابننا ولا نريد أن نسلمه إلى ما فيه خطر كان العرب إذا, إذا قتل ابنهم شخصا من قبيلة أخرى فهمنا كانوا يقفون معه ولا يسلمونه وتبدأ الحرب بين القبيلتين ويموت فيها من يموت ولكن لا يسلمون يقولون هذا ابننا لا نسلمه فهمنا فهذا النبي صلى الله عليه وسلم خرج معه العباس وهو على دين قومه ولكن أراد أن يحضر أمر ابن أخيه يعني أراد أن يكون حاضرا في هذا اليوم ليكون متوثقا لهم متوثقا يعني متأكدا من الخبر متمكنا منه نعم فلما اجتمعوا عرفهم العباس بأن ابن أخيه لم يزل في منعة من قومه حيث لم يمكنوا منه أحدا ممن أظهر له العداوة والبغضاء قال لهم العباس أيها الناس إن ابن أخي بيننا هو في منعة من قومه في منعة يعني نحن نمنع عنه أي أذى نحن نحميه ونحفظه هو في منعة يعني في حفظ وفي حماية من قومه لم يزل في منعة من قومه حتى لم يمكنوا منه أحدا ممن أظهر له العداوة والبغضاء نحن لم نمكن أحدا منه من النبي صلى الله عليه وسلم لم نترك أحدا ينال من النبي شيئا من الذين أظهروا مكن يمكن يعني لم نعطي أحدا فرصة لكي يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم من الذين يظهرون العداوة والبعضاء وتحملوا يعني كريش أو عفوا بنه عبد المطلب وبنو هاشم قال تحملوا من ذلك أعظم الشدة يعني إن قومنا قد تحملوا في ذلك شدة عظيمة وقد دخلنا في شعب بطالب طالب وبقينا هناك زمنا فإن في هذا الشعب نؤذى ويضيق علينا ولا نطعم ولا نباع ولا نشترى ولا نشتري ومع ذلك صبرنا وحفظناه ولم نمكن منه أحدا ثم قال لهم إن كنتم ترون هذا, عب... هذا عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن يقول لأهل المدينة إن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه إذا كنتم ترون أنكم توفون بالعهد الذي دعوتموه إليه وافون له بذلك ومانعوه ممن خالفه وطرون أنكم تمنعونه ممن يخالفه إذا كنتم تلون ذلك ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم يعني فالآن خذوه وأنتم مسؤولون عن ذلك أنتم وما تحملتم يعني أنتم مسؤولون عما تحملتموه وإلا يعني إذا كنتم ترون أنكم لا تستطيعون حمايته فدعوه بين عشرتي فانه فإنه بمكان عظيم إذا تركتموه إنه لفي مكان عظيم لبمكان عظيم يعني هو موجود في مكان عظيم فقال كبيره وهو المتكلم عنه البراء بن معرور رضي الله عنه قال والله لو كان لنا في أنفسنا غير ما ننطق به لقلناه يعني لو كان هناك في قلوبنا شيء غير الذي نتكلم به كنا نقوله نحن نتكلم بما في قلبنا ولكن نريد الوفاء والصدق وبدل مهجنا المهجة هي الروح بذ يعني أعطاء روحنا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم الروح المهجه مفرد ومهج جمع يعني ليس في قلوبنا يا عباس نحن ليس في قلوبنا شيء إلا الذي نقول لك والله إننا ننوي أن لا نترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه نيتنا الله أعلم بما سيكون ولكن ما في قلبنا نحن نقوله لك نيتنا أن ندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ونيتنا أن نكون وافين بالعهد صادقين ونيتنا أن نبذل أن نعطي أرواحنا فداء للنبي صلى الله عليه وسلم ندافع به عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك قالوا لرسول الله قال الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله خذ لنفسك ولربك ما أحببك خذ لنفسك وخذ لربك ما أحبت يعني انظر ماذا تريد وماذا يريد الله تعالى فاختر ما أردت وقب مننا مجنى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشرت لربي أن تعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا شرطي لله سبحانه أن تكونوا ماذا مؤمنين به وحده ولا تشركوا به شيئا. هذا شرطي لله. أما شرطي لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبنائكم متى قدمت عليكم. تمنعوني يعني تحفظوني مما تحفظون منه نساءكم وأبنائكم. كما تحفظون أزواجكم كما تحفظون أولادكم كما تحفظون أموالكم فدافعوا عني واحفظوني متى قدمت عليكم يعني إذا جيتوا إليكم فقال له أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه يا رسول الله إن بيننا وبين رجال عمودة انتبه يا رسول الله بيننا وبين أهل مكة عندنا عهود عندنا عهود عندنا أحلاف وإننا لقاطعوها نحن سنقطع هذا الاتفاق معهم إن بيننا وبين الرجال عهودة وإننا قاطعوها فهل عسيتك يعني هل تظن هل تفكر هل عسيتك إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا يعني نحن سننقض عهدنا مع هؤلاء نقطع العهود معهم ونخبرهم أنه لا عهد بيننا فإذا نصرك الله يا رسول الله بعد ذلك إذا قدر الله أنت نصرت على هؤلاء هل تعود إليهم وتتركنا؟ تعود إلى أهلك فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال بل الدم الدم والهدم الهدم يعني الدم بالدم أنا معكم دمي مثل دمكم من قتل منا وقفنا جميعا لنأخذ بحقه ومن قتل أحدا منا نقف جميعا حتى ندفع الديا الدم الدم والهدم الهدم أي إن طلبتم بدم أحد طلبت به إذا قتل لكم قتيل وطلبتم بدمه فأنا معكم والهدم الهدم يعني إن قتل شخص وأنتم طردتم دمه فأنا أترك معكم يعني أنا معكم في كل حال إذا قاتلتم أنا معكم إذا سلمتم أنا معكم وحينئذ ابتدأت المباعة عند ذلك بدأت البيعة وهي العقبة الثانية فبايعه الرجال على ما طلب بايعه الرجال على ما قاله صلى الله عليه وسلم وكان أول من بايعه أسعد كان أول من بايع أسعد ابن زرارة رضي الله عنه وقيل لا بل البراء ابن معرور كان أول المبايعين ثم اختار النبي صلى الله عليه وسلم تخير يعني اختار اختار النبي منهم إثنى عشر نقيبا، لأنهم كانوا أقسامة فاختار النبي على كل قسم أمير وكل واحد هو نقيب على قومه يعني هو مسؤول عنهم لكل عشيرة منهم واحد تسعة من الخزر وثلاثة من الأول وهم أبو الهيثم ابن ثيان وأسعد بن زرارة وأصيد بن قضيل والبراء بن معرو尔 ورافع بن مالك وسعد بن أبي خيثمة وسعد بن ربيعة وسعد بن معاذ بن عبادة وعبد الله بن لورحة وعبد الله بن عمرو وعبادة ابن صامد والمنذر ابن عمر قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنتم مفلاء على قومكم أنتم مسؤولون عنهم كتفالة الحواليين لعيسى بن مريم أنتم مسؤولون عن قومكم كما أن الحواليين كانوا مسؤولين عن عيسى عليه السلام وأنا كثير على قومي وأنا مسؤول عن قومي ولأمر ما أراد الله هو هنا كتب بلغ <تصفيق> نعم ولأمر ما أراده الله بلغ خبر هذه البيعة لمشركي كورج قدر الله تعالى أن يخرج هذا الخبر هذا خبر بعد الثلث الأخير من الليل بعد الثلث الأول من الليل وهذا الوقت يكون الناس فيه نائمين ولكن قدر الله تعالى أن هذا الخبر ينتشر في بعض الروايات أن إبليس هو الذي نادى هو الذي نادى أين أصحاب الجباجب هؤلاء الصبار يجتمعون بمحمد صلى الله عليه وسلم صبار يعني الذين تركوا دينهم قيل هذا فلأمر ما أراد الله بلوغ خبر هذه البيعة إلى مشركي قريش فجاءوا ودخلوا شعب الأنصار طبعا كانت البيعة قد انتهت ورجع كل واحد إلى مكانه بهدوء ونام في مكانه والسيقظ صباحا مع أهلي مكة والسيقظ جميعا مع الرجل فهمنا قال المصنف لأمر ما أراده الله سبحانه بلغ خبر هذه البيعة مشركي قريش فجاءوا ودخلوا شعب الأنصار وقالوا يا معشر الخزرج هذا قريش بلغنا أنكم جئتم لصاحبنا تخرجونه من أرضنا وتبايعونه على حربنا فأنكروا ذلك وصار بعض المشركين الذين لم يحضروا المبايعة يحلفون لهم أنه أنهم لم يحصل منهم شيء في ليلتهم هذه وعن قال وعبد الله بن أبي عبد الله بن أبي كبير الخزر يقول ما كان قومي ليفتاتوا علي بشيء من ذلك يعني علم المشركون بشيء من هذا الخبر فذهبوا إليهم في الصباح يسألونهم علمنا أنكم جئتم تأخذون صاحبنا إلى بلادكم وتقاتلون به فقال بعض المشركين الذين لم يذهبوا قالوا لم يحدث والله ما حدث ونحن كنا نائمين ولم نقابله ولم نعرف شيئا عن أمره وليس لنا به علاقة فهمنا فقالوا هذا وأكدوا حتى إن عبد الله بن أبي ابن سلود فهمنا كان معهم ولم يكن مسلما إذ ذاك كان على شركه قال لهم ما كان قومي ماذا ما كان قال ما كان قومي ليفتاتوا علي بشيء من ذلك يفتاتوا يعني يتجاوزوا ما كان قومي يمكن أن يتجاوزوني في مثل هذا كانوا لابد أن يتكلموا معي هجره المسلمين بعد ذلك إلى المدينة في ماذا؟ في جملة نعم إذا كان في وقت القتال ليس في البيع والشراء ليس في المعاملات التي هي معاملات طبيعية اما في القتال إذا أمسك المشركون مسلما وضيقوا عليه وهددوه لا بد أن تخبرنا بأحوال المسلمين له أن يكذب عليهم في هذا الموقع فهمنا في الجهاد الجهاد في سبيل الله وفي الاصلاح بين الإصلاح بين الزوجين وفي كلام الرجل مع زوجه هذه مواضع ثلاثة يجوز فيها ماذا يجوز فيها الكذب يجوز فيها تغيير الكلام <تصفيق> نعم <تصفيق> هذا هو هذا هو الذي نقول في وقت الشدة في وقت الفتنة يحدث هذا تمام قال المصنف قال المصنف لما رجع الأنصار إلى المدينة لما رجع الأنصار ظهر بينهم الإسلام أكثر طيب الإسلام انتشر هناك أكثر من المرحلة الأولى كان المسلمون في الأول كم كانوا ستة ورجعوا بعد سنة إثناعشر ورجعوا بعد ذلك فوق السبعين وهؤلاء السبعون ليسوا جميع المسلمين هؤلاء السبعون هم الذين جاءوا إلى موسم الحجة هذه السنة وكان هناك آخرون خلفهم ثم رجع هؤلاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح لكل جماعة منهم أمير فرجعوا ماذا؟ رجعوا يدعون لله سبحانه أكثر أكثر من المرة الأولى وأما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فازداد عليهم الاذى في مكة لماذا؟ لأن أهل مكة شعروا بهذا وشعروا أن الأمر بدأ يتسع فازداد العذاب من أهل مكة على المسلمين لما رجع الأنصار إلى المدينة ظهر بينهم الإسلام أكثر من المرة الأولى بدأ العدد يزيد أما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فازداد عليهم أذى المشركين لما سمعوا أنه حال فقوم غيرهم لما سمعوا بهذا الأمر وإن لم يكونوا متيقنين ولكنهم خافوا من هذا وبدأ أذاهم يزيد على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين عند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم جميع المسلمين بالهجرة إلى المدينة أمرهم أن يذهبوا إلى المدينة فهجروا فصاروا يتسللون خيفة من قريش خيفة قريش أن تمنعهم بدأوا يتسللون. التسلل هو الخروج بهدوء حتى انه لا يشعر به أحد. تقول بينما كنت في غرفتي تسللت القطة من الشباك. تسللت بمعنى يعني تسلل دخلت, دخلت بهدوء. فهمنا؟ نستطيع أن نقول تسلل الماء من بين الأصابع. نستطيع. هو المسلمون بداوا يتسللون من مكة يعني يخرجون من مكة نسة واحدا بعد واحد مختفين خوفا من, من؟ خوفا من قريش أن تمنعهم وأول من خرج إلى المدينة أبو سلمة المخزومي ابن عبد الاسد رضي الله عنه زوج أم سلمة وكانت معه زوجه فهمنا؟ خرج أبو سلمة رضي الله عنه إلى الهجرة فقام إليه من قام إليه أهل زوجه قام أهل زوجه إليه أهل قالوا إذا كنت قد اسلمت من ليس أسلمت صباوت صباوت أن تردت ديننا وأردت أن تخرج فاخرج بنفسك أما ابنتنا فلا نطلقها معك لا تذهب معك وأخذ أم سلمة منه هؤلاء قومها أهلها فأخذوا ابنته منه طيب وبقي معها ولدها ابنه الصغير فلما سافر ابو سلمة جاء قوم أبي سلمة جاء أهلهم قالوا هذا الولد ولدنا هذا ابن من؟ ابن أبي سلمة هذا ابننا ليس ابنكم قال أهل ام سلمة بل هو ولد بنتنا وهو معها فقال الاخرون هو ولدنا هؤلاء يقولون هو ولدنا و كلهم يشد الولد فخلعوا ذراعهم من الشد وفي النهاية فأخذوا فأصبح ابو سلمة رضي الله عنه في المدينة وام سلمة في قومها وابنها في قومه في قوم أبي سلمة وكانت تبكي ليلا ونهارا حتى نظر إليها بعض أهلها أو بعض فقال لقومها ألا تتقوا الله في هذه المسكينة هي تبكي ليلا ونهارا فقدت زوجها وفقدت ولدها وما الذي ينفعكم بها إذا بقيت عندكم ماذا ينفعكم بامرأة لا تقدم شيئا لكم ولا تأخذ وتزيد عليكم أنها تبكي كل يوم حتى تقتل نفسها فقبلوا ذلك فتركوها تعود إلى زوجها فأرسلت إلى قوم أبي سلمة تريد الولد فأعطوها إياه فأخذته وذهبت به إلى أبي سلمة هؤلاء كانوا ابو سلمة وزوجه رضي الله عنها كانوا من المهاجرين الأولين وهذا معنى قولي هنا أول من خرج ابو سلمة رضي الله عنه زوج ام سلمة ومعه زوجه وكان قومها منعوها منه يعني كان قومها اولا منعوها ولم تذهب معه لكنهم اطلقوها بعد ذلك فلاحقت به اطلقوها بعد ذلك فلحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم فلحقت بزوجها النبي لم يكن هاجر حتى هذا الوضع فهمنا؟ هي كانت مسلمة كانت مسلمة وتتابع المهاجرون فرارا بدينهم ليتمكنوا من عبادة الله سبحانه الذي امتزج امتزج عن اختلط حبه بلحمهم ودمهم عند ذلك ماذا حدث؟ بدأ المسلمون يتتابعون إلى الهجرة شيئا فشيئا يذهبون فرارا بدينهم يهربون بهذا الدين ليتمكنوا لكي يمكنهم من عبادة الله الذي امتزج حبه بلحمهم ودمهم لكي يستطيعوا عبادة الله الذين اختلط حب الله بلحمهم ودمهم حتى صاروا لا يعبؤون بمفارقة أوطانهم لا يعبؤون لا يهتمون هم أحقوا النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا حتى أصبحوا لا يهتمون بترك أوطانهم والابتعاد عن آبائهم وأبنائهم ما دام في ذلك رضا لله سبحانه ورضا لرسوله صلى الله عليه وسلم ما دام الله سبحانه راضيا عنهم ما دام النبي صلى الله عليه وسلم راضيا عنهم فهم مستعدون لأي شيء وهجع المسلمون ولم يبق بمكة إلا أبو بكر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وصهيب وزيد بن حارثة وقليلون من المستضعفين الذين لم تمكنهم حالهم من الهجرة قليل من المستضعفين الذين لا يستطيعون الهجرة لمرض لضعف لكبر سن لكون أمرأة ليس لها من يساعدها وغير ذلك وقد أراد أبو بكر رضي الله عنه الهجرة أبو بكر أراد ان يهاجر مع المهاجرين إلى المدينة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على رسله اصفل يا أبو بكر لا تستعجل فاني أرجو أن يؤذن لي أنا أرجو أن يأذن الله لي بهذه الأجرة أرجو أن يؤذن لي فقال أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبي أنت يا رسول الله هل أنت تريد ذلك حقا أفديك بأبي يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه طيب علم, علم أبو بكر أن النبي سيهاجر فظل محافظا على ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر أن يأتي الأذن بالهجرة حبس يعني قيد نفسه حسب نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم فهمنا؟ وعلف الراحلتين كانتا عنده ورقاء السمر استعدادا لذلك السمر هو ماذا هو السدر أو نوع من الشجر يعني قد يكون هو نوع من الشجر له ريح طيبة وله ثمرة توكل فهو كان يطعم من ورق السمر هذا إلى من إلى الراحلتين إلى الجمالين استعدادا لذلك اليوم هو يستعد لهذا اليوم لما كان معهم علي في وقت الهجرة لأن علي رضي الله عنه هو الذي امره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد الديون أن يرد الأمانات كان عند النبي صلى الله عليه وسلم أمانات يحفظها القوم عنده مع كونهم يكذبونه ويتهمونه بال بالكذب وبالشعر وبالجنون ذلك ومع ذلك كان الواحد منهم إذا كان عنده مال أو أمانة ويريد أن يحفظها يذهب يذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في على هذا الوقت نعم العلف هو طعام الحيوان خاصة في نعم. في هذا الوقت الذي يكذبونه يعني يكون عنده أمانات نعم ولهذا كان مشهولا بالصادق الأمين كيف نحن؟ علف هذا الطعام لي؟ نعم؟ العلف العلب طعام الحيوة؟ تمام؟ طيب، نضيفكم ونحبكم